Ee, je renaie, je renaie. Je kunt je je Zij is je ben je ماذا وننديم ما الشعب موصيني ذا سيورا مجرد ايت ودلور خوار يفر و عفر فر وين شي ثنعيسه في حالتنا اهضر نكون سلاق دايل نظر